119. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الذِّلَّةَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ السَّلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله اقتتنا الذين من بعد إن من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم وَلَهُ شَاءَ اللهُ مَقْتَتُهُ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَلَهُ شَاءَ اللهُ مَقْتَتُهُ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ذلكم رسل فضلنا بعضهم على بعض من من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ اذِنَكَ وَالْبَيَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ قُلْ إِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم وَلَأُشَاءُ اللهُ مَقْتَتِلُ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَلَأُشَاءُ اللهُ مَقْتَتِلُ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا غلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا كناكم من قبل أن يأتي يوم لا بني فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون, والكافرون هم الظالمون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 لَن تَنفَعَكُمْ أَنَامُهُمْ يَوْمَ لَا يَنفَعُ كَيْدٌ وَلَا خَلَطٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لا تاخذه سنه ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَن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 يا قوسيء السماوات والارض يا قوسيء السماوات والارض ولا يقوده حفظهما ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم لا تفقده سنة ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ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 وَيَسُوقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَسُوقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا اخراف الدين لا اخراف الدين فتبين الرشد من الغي فتبين الرشد من الغي فمن يتو بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروه الوثقى لن في صام لها فمن يسف بالصوت ويؤمن بالله فصدق تمسك بالعروه الوثقى لن في صام لها والله سميع عليم الله سميع عليم لا اقراف الدين لا اقراف الدين قد تبين الوشد من الغي فكزين الوشد من الغي فمن يتق هو ب قاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم في صام لها من يسو بالصام ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم في صام لها والله سميع عليم الله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله ولي الذين امنوا يخرجهم والذين كفروا اولياء الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات والذين كفروا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 قولوا مات والذين كفروا اللهم مئه عام ثم بعثه اللهم مئه عام ثم بعثه قال كم لبست قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال لبست يوما او بعض يوم قَالَ بَل لَّبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا وَنُفُّوا إِلَى النَّيْفَ لِكَيْ تَنُلُ الشِّجَافُ لَنَا سُوءَ لَحْمٍ بَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير أَلَمْ نَأْتِ بِهِمْ قَوْلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَذَا اين تصحيل موتا قال الا لم تؤمن قال الا لم تؤمن قال بلا ولكن ليقم ان قلبي قال الا لم يقم ان قلبي قال فخذ اربعه من قَيِّرِ فَصُوحٌ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُ نَجْزًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا أَلَمْ تَخْلُقِ الْأَرْضَ مِنْ طِينٍ فَجَعَلْتَهَا قَاعًا سُلُوحٌ نَ كفنا جعلنا كل جبل منهم لجزء انكم ما دعوه ليا سينك سعيا ولمن ان الله عزيز حكيم ولمن ان الله عزيز حكيم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 وَلَا بَلَا وَلَكِنْ لِيَقُمَ إِنَّ قَلْبِي وَلَا بَلَا وَلَكِنْ لِيَقُمَ إِنَّ قَلْبِي وَلَفَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ طَيْرٍ فَصُوحٌ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا أَمْ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوْ نَسْفُ الْأَذَى مِنْ قُرَيْشٍ يَرْضَوْنَ إِنَّ لَيْكَ فَتَجْعَلَ رَسُولِي جَزَلًا مِنْهُمْ لَجُزْءٌ أَمْ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ لك تعيا وللم ان الله عزيز حكيم وللم ان الله عزيز حكيم مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَنفَاقًا تري حدث ام دت سبع سنين في كل سن غلت 100 حدث والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع العليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة مثل النبي يكون انوارهم في سبيل ذلك مثل حدت ان دكت سبع سنين في كلسونغن 100 حد والله يضاعف لمن يشاء يَوْمَ الْعَنِيم وَاللَّهُ يَشْهَدُ الْعَنِيم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا لهم اجرهم الذين ينفقون هم ولهم في سبيل الله كن لا يسعون ما ان تقولن ولا اذلهم اجرهم لهم اجر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم ما ينادوا سوف ينزلون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ومغفرة خير من صدقة يتبع آباء قول مع غرف ومغفرة خير من صدقة يتبع آباء والله غني الحليم والله عن عن قول معروف وموفرة خير من صدقة يتبع آذا يَسْعَى أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَنِيٌّ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَنِيٌّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى بالمن والانا لا تبطل صفاتكم بالمن والاذاك الذي فيكم له راء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ناس في الدين والاذك الذي ينفق ماله لئلا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقديرون على, على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رآء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تبطلوا صدقاتكم بالمن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 انثركم مثل الصف والنار يكرم فافادوا ويدون ستركم فندا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 بيت مّن أنفسهم كمثل جنة بربوى وعسى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاته منهم باقٍ له وتثبيت مّن أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت فك لها ضعفين فإن لم يصبها وابن فقل كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت فك لها إِلَّا مَن يُصْلِحهَا وَذِى فَضل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنَّهُ بِمَا تَمُرُّونَ بَصِيرٌ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء تثبيتا من أنفسهم إن كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها غابل فآتت فكلها ضعفين فإن لم يصبها غابل فطل كمثل جنة وَنُوتٍ أَصَابَ أَوَارٌ فَأَتْ فَقُلْ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ فِيكُمْ إِلَّا نَفْسٌ فَقَدْ خَلَقَ وَلله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمَا النَّاسُ بِمُؤْمِنِينَ بَصِيرٌ ايذ ود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار ايذ ود احدكم ان 117. جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 118. جنة هل ام له فيها كل الثمرات وعصار الكرم واصابه الكب وله ذريه ضعفاء فاصابها الاعصار فيه نار فاحترقت وَلَكِن لَّوْلَهُم ذُرِّيَّةٌ غَافِرَةٌ فَأَصْبَحُوا يُفْنُونَ كَانُوا سَحَوَدَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت أردت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنام تجري من تحتها الأزهار جنة من نخيل وأعنام تجري من تحتها الأزهار وآمَنَ بِالتَّيْرِ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ قُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ دُمْلَةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَمْدَدَ التَّيْرُ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا أَكْثَى الْعَصْرَ مُلْكُهُمْ وَأَصَابَهُ الْكَبَدُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهُ مُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا ان ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا اسألتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض مَا الْمُلْقَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم, ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وَيَعْطِكُمْ نُورًا وَتَمًّا مِنَ الْغِنَى وَقُدْرًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وراءكم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل والله يعيدكم غفرة منه وفضل والله واسع عليم الله واسع عليم يوتي الحكمة من يشاء يوتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتى حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب يؤمنون الحكمة من يشاء يا الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فإن الله يعلم أو نذرتم فِقُومْ <تصفيق> مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ في لِلَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ نامهم الجاهل اغميا امنت عفف بتعرفهم بسماهم لا يستطيعون ضربا في القلب يحلم رجل يغميا تعرفهم بزيماهم لا يسالون الناس احافا تعرفهم بزيماهم لا يسالون الناس احافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم يُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ بِالْعَالِمِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين تنفقون اموالهم بالله والنهار في وان على نيه تلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لَهُمْ أَجْرُهُمْ ٱلَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سروا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ۖ وَمَا يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا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 الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم والله لا يحب كل كفار اثيم, كل كفار أثيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات ينحق الله الربا ويرضى الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم والله لا يحب كل كذاب اثيم ان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 فَلَيْفَتْ وَأَقَمُوا صَلَاتَهُمْ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَيُّهُم مِّن دَارِ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْدُثُونَ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 وَلِاحِيتِهِمْ وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَيُّهُم مِّنْ دَارِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْدُثُونَ يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن يا أيها الذين آمنوا الله وَذَعُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ formal lacks within the sight of the sheep You french give your Allah وَذَعُوا مَّا بَقِي مِنَ الرِّبَاءٍ وَذَعُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَاءٍ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَطَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَطَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن كُنتُم بِتَمْلِكُم رُّؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن فنكون رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ عُهُودُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَخْسَرُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو سُرَّةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ مُسْتَطِيرًا فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تُظْلَمُونَ وإن تفقدوا خير لكم إن كنتم تظلمون وإن كان ذو سرة فنظرة إلى ميسره وإن كان ذو شتين فنظرة إلى ميسره وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ تَخَذَّفُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله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 تَتَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ انكم كاتبون بالعد وليسط بينكم كاتبون بالعد ولا يعب كاتب ان يكتب كما علمه الله ولا يعب كاتب ان يكتب كما علمه الله بل ي وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فاليبتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له فاليوم لوليه بالعدل كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له فاليوم للولي بالعدل ومن يوه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضلوا لهما فتذكر احداهما الاخرى فان ينسا رجلين فرجل وامراه مما تتبعون الا شهدائا ان تظن احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأت الشهداء اذا ما دعوا ولا يأت الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأمون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تسأمون ان ام كزيرا الى اجي ذلك اقسط عند الله واقوم الشهاده وادنا الا توب اعرف اقسط عند الله واقوم الشهاده وادنا لا تكتب الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها ان تكون تجاره حاضره تدير رَأَيْنَاكُمْ تَرِيثَ عَلَيْكُمْ ذُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ أَعْشِدُ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا يُدَارُ وَكَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُّوكٌ بِكُمْ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُّوكٌ بكم, بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ ويؤلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين نفسهم إلا أجل مسمى فتكتبوا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فتكتبوه والي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 وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا بل يتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن لهم مثل يوم للوه به بالعد واستشهدوا شهيدين من رجالكم فاشهدوا شهيدين, شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما هُنَاكَ تُذَكِّرُ وَيُحِسُّهُمُ الْأُخْرَى وَلَا يَفْتَشُّ هَدَاهُ إِذَا مَادُوا وَلَا يَفْتَشُّ هَدَاهُ إِذَا مَادُوا وَلَا, ما ولا تَسْأَمُونَ أَنْ تَثْبُتُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا كل افصفه والله واقوى من الشهاده وادلا ان لا تمتوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها وَرِثَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَا تَفْعَلُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا حَارِثٌ ولا يظلم وكاتب ولا شهيد ولا يظلم وكاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم وان تفعلوا فانه فسوق واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وان كنت طُمَ عَلى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانُ مَكُوبُهُ وَإِنْ طُمَ عَلى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانُ مَكُوبُهُ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تؤمن امانته وليتث الله ربه فإن امين ذا الصف دع قم تنؤث الذي اؤمن امانته وليتث الله ربه ولا تبتم الشهاده ولا تبتم الشهاده ومن ي ثم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ولئن يثمن فهذا إن أثم قلبه والله بما تعملون عليم وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ وَإِن كُنتُم مَّعَ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَتَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَخْطِمُ الشَّهَادَةَ ولا تبتم الشهادة ومن يتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم ومن يتمها فإنه آتم قلبه اللهُ بِلا تَمَلُّونَ عني لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء والله ولا كل شيء قدير والله ولا كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الارض وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ يُؤْتِيرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يُؤْتِيرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُمَّ وَرَدِّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ 113. آمن ورسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون 114. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل من امن بالله وما انزله وكتبه ورسله لا نكفر بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وقالوا سمعنا يا نَغْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لها ما كسبت وعليها ما استسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا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 مننا ما لا طاقه لنا به ربنا وليس محنانا لا, لا طاقه لنا دي واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فان نَعْلَى الْقَوْمِ الْكَافِين انْتَ مَوْلَانَا فَكُنْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِين لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رُبَّمَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ولا تحمل علينا ايصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ايصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ونسحنانا لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فان انما على القوم الكافين انتم مولانا فنصرن القوم الكافين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام قالت <تصفيق> لا ما يعلم تأويله إلا الله وما يملك تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا فيه كلهم للعند ربنا وما يتذكر الا قول الالباب وما يتذكره الا قول الالباب هو الذي أن 119. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 110. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم ثُمَّ وَضَحُوا تَشَابِهًا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فأما يَقُولُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِسُرٍُّ أَمْ فِي السِّنَّةِ وَبِإِرْغَاءِ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَعْمَلْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَالَّذِينَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 رَحْمَن إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب تذجت لي وهدمنا من لذنك رحمة إنك أنت, إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع لا في يوم لا ضيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا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 الذين كفوا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقود النار واولائك هم وقود النار كَذَّبَ بِآيَاتِ الْعُنْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ والله شديد العقاب والله شديد العقاب كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذب آل فرعون لهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وهو ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المآب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم كل الذين كفروا ستغلبون لَا تَحْسَبُون إِلَيْنَا إِلَّا أَنَّ وَبِالسَّلْمِ هَادٍ وَبِالسَّلْمِ هَادٍ هُوَكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا إِذْ أَنْتَ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَاكَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْنِ رَأْيَ الْعَيْنِ والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لا لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لا لأولي الأبصار قد كان, قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين فئة وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن ان في ذلك لاعبرة لأولي الابصار ان في ذلك لاعبرة لأولي الابصار زُيِّنَ للناس حبُّ الشهوات منَ الناس نساء والبنين والقناطر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرب ذين الناس حب الشهوات النساء والبنين والقدر كثير المق من الذهب والفضه والخير متومه والامن والعرض ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب الله عندكم حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقيل المسومة والأنعام والحر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ان قر قصير القوم قت من الذهب والفضه والخير متومه والانعام والحظ ذلك متاع الحياه الدنيا هنك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب الله دقوم فسن الماء قل انبئكم بخير من ذلك قل انبئ بكم بصي للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد للنابد قل انبئكم بخير من ذلك قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من من تحتها الأنهار خالدين فيها للذين اتقوا عند ربهم جنات تيري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وردينا فيها وأسوان مفروته ورزقنا من الله والله بصير بالعباد والله غفير بالعباد, بالعباد الذين يقولون ربنا إن وإننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 ابْرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسَاحِ أَسْفَادِينَ وَصَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسَاحِ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستثمرين بالاسحاء اسفادين ومفادين والقانتين والمنفقين والمستثمرين بالاسحاء شهد الله ان انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائمون بالقسط شهدا الله انه لا العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قر رب انه لا اله الا هو وننا استغفر ونللقا اين بالقصق لا اله الا هو العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم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 إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينه ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَ لَّذِينَ هُمْ تُرِكَ بِالْكِتَابِ إِلَّا مَن بَادَ مَجْءًا أَم لَّيْ نَجْوِيًا دَيْنَهُ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ إن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَإِنْ حَا فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم وقل وان امن لا اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاء وان تولوا فانما عليك البلاء وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّذِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّذِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ان الذين يكفرون بايات الله وي حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم مِنْ دَارِ مِنَ النَّارِ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَ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 مَرَمُهُمُ النَّاصِرِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي يَدْعُونَنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَدْعُونَنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَدْعُونَنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لَيَتَوَلَّى تَرِقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا إِنَّمَا نَعُذُ ذَلِكَ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَغَرَّهُمُ الكِذْبُ مَا كَانُوا يَكْتُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَكَانَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَكَانَتْ كُلُّ نَفْسٍ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 كل نفس ما كسبت وهمنا نحلم قل لله ما مالك الملك تيل الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ قُلْ إِنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُرِيهِ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء, تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ يَدِكَ الخير, بيدك الْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتغذكم من تشاء بغير حساب وتغذكم شاء بغير حساب تولج الليل وتولج النهار الليل تولج الليل في في في النهار النهار பின் وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا يتخذ, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يَسْعَىٰ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَمَن يَتَّعِذْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فَإِن لَّيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَسْتَثْقُوا مِنْهُمْ تَقَا وَبِالَّذِي كَفَرَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَسْتَثْقُوا مِنْهُمْ تَقَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وبنفسه وإلى الله المصير وإن الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 يوم تجد, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَدَّعُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا تَوَسَّلُوا أَنَّ زَيَّنَهَا وَزَيَّنُوهَا لَنَذَنَّ زَيْنَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يوم تجد, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِن تَدَّعُوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وبين وَزُيِّنَ لَهُ أَن مَّزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهُ أَمَّا ذَا بُعِيدَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ أَفَأَمِنُوا مِنَ النَّارِ قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ الله, الله, يحب اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله غفور رحيم قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإن, فإن, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا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 إن الله اصطفى آدم وانوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم وانوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا والله سميع عليم والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني اذ قالت امراه ظالمت انني نذرت لك ما في بطني أَمَّنْ تَتَقَدَّمُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اذا فين رايت ان ما رد ان لي نزلت لك ما في دفني محمرًا تتقد منني انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم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 والظلم اخذ بنا وضعت وليس الرك رك الانثى وانني سميتها موجا وانني اؤذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وانني سنلتها موجلا وانني اؤذها بك وذريتها يَسَأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَتَكْبِيرٌ لِّبَعْضِ الْآلِهَةِ ۖ فَحَرْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۗ وَإِنَّهُ خَلَقَهَا وَهِيَ كَانَ فِي قُبَّةٍ ۖ فَبَشَّرْنَاهَا بِكَذَٰلِكَ وَجَعَلْنَا لَه يَا وَجْهَ سُهَى يَا وَجْهَ الضَّرْعِ أَعْظَمُ مِنْ وَجْهِ وَلَيْسَ الرَّكْبُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَوْجًا وَإِنِّي أَعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَوْجًا وَإِنِّي وعيدها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وكان ذات ذات الحسن وكثر ذكريه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا النسحاب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قال يا قوم ان لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ان الله يرزق من يشاء بغير حساب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 قالت هُوَ مَن يَنزِلُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْذُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّ اللَّهَ يَغْذُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا وَقْتَ قال رب هذه لي من لدنك ذرية طيبه قال رب هذه لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا وَقَالَ رَبِّ هَذِهِ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ قَالَ رَبِّ هَذِهِ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى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 اي وسيدا وحصنا ونبيا من الصالحين فنادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا انا تدف الملائكه وهو قائما يُصَلِّى فِي النَّحْرَانِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ أن كَبِيرٌ يَشْهَدُ مُصَدِّقًا بِكَلِمَتِي إِنَّمَا هُوَ سَيِّدٌ وَحَصُنٌ وَنَبِيٌّ مِنَ, من الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ مَا يَكُونُ لِغُلاَمٍ وَقَدْ بَلَغَ النِّكَاحَ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ رَبِّ وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب ان لا يكون لي غنم مفرد رغنيا لكبوا وحثيات ولك ذلك الله يفعل ما يشاء ولك ذلك الله يفعل ما يشاء قال, قال رب اجعل لي ايه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 وانقر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وكلمن لا تتنافس ايام الا وهم ذاك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار فذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتْ مَرَيَمُ رَبِّ إِنِّي عَبْدُكِ قَدْ فَضَّلْتَنِي عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 يا مريم كونتي لربك واسجدي واركعي مع الركع يا مريم كونتي لربك واسجدي واركعي مع الركع يا مريم كونتي لربك واسجدي واركعي مع الركع கமின் அம்பா இல் ஒய் வினோ இலை وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ذلك من, ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَبْلُغُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح يس بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين اقولتي لنا فتيابا يوم يوم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح يس بن مريم وجيها والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ويس بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم وَنَتْلُ الْمَلَائِكَةَ يَا مَوْعِدُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ كل بِكَلِمَةٍ مِنْ يُسُوعَ الْمَسِيحِ يَسُوعَ وَلِيدًا وَلِيدًا فِي السَّتِّينَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا لَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالت ربي ان ما يسير لولد ولن ينسى في بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول لهكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وَلَمْ نُنْزِلْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَسُولًا إِلَى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 وَأُمِرُ الْأَثْمَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُمِرُ الْأَثْمَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَفَعَ هَذِهِ الْجِلاَلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ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 وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وابري الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن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 اتقوا الله واطيعون اتقوا الله واطيعون ومصدقا لما بين يدين من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم الذي حرم عليكم واجئذكم بايه من ربكم واجئذكم بايه من ربكم اتخ الله واقين اتخ الله واقين ان الله ربي وربكم فاعبدوه اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ألمّا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله أرن ألمّا أحس عيسى منهم قال من أنطار إلى الله قال الحغاريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون قال الحغاريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون أَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ تَرَنَّمَ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قُلْنَ حَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ قُلْنَ حَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَتَبِعْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَتَبِعْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آمَن بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ والله خير الماكرين والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله ولكوا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَيَّ نُرجِعُكُمْ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 كافوك يومك الي و انقهرك من الذين كفوا وجاعوا الذين اتبعوك فوق الذين كفوا وجاعوا الذين اتبعوك فوق الذين كفوا الى يوم القيامه وجاع الذين اتبعوك فوق الذين كفوا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَيَّ نُرجِعُكُمْ فَتَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصر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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا السَّيِّئَاتِ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا فَسَنُصْلِيهِمْ نَارًا كَبِيرًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كون فيكون خلقه من تراب ثم قال له كون فيكون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 فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وندعو اذنا انا ونساء انا ونساء حك ونساء انا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبرته الفنجعل لعنه الله على الكاذبين ونساء نرتهل فنجعلنا طلابا على الكالدين ثمن اجكفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ونرؤ ابدا انا وادنا اس ولس انا ونساءك ونساكم وانفسنا وانفسكم ثم نرتهى فنجعل نعمه الله على الكاذبين ونس إِلْتَنَجَعْنَا نَتَمَنَّى عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ لَمَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَعَلَّمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فَإِنْ تَعَلَّمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ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 أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ان لا اله الا الله ولا نشرك به شيئا ورا يتخذ بعضنا بعضا االبادا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون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 اننا و بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ان لا اله الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اوديا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثوراة والإنجيل إلا من بعده يا أهل الكتاب لم تحاجون في فَإِتَّخَذُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا ذِكْرًا بَعْدَهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا تِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ يا هل الكتاب لما تحاد دونتي إلهينا معه أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم سُبْحَانَ الَّذِي مَا لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ها لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ها أنتم أولئك حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان ادرى اليهود يهود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 للن مشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا ان وَمَنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا هَذَا النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَتَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَتَطَائِفَةٌ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَن يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَتَوَلَّىٰٓ أَفَئِدَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَٱتَّخَذُوا۟ ٱفْتِتَٰءَ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 تَكُونُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يا اهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون يا اهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وابكروا آخره لعلهم يرجعون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا ۚ آخِرُهُ لَعَنَهُمْ يَبْغُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلِئَنَّ انهاري واذكروا اخره لعلهم يرجعون وقال قائفه من اهل الكتاب ان بالذي انزل على الذين امنوا والان انهاري واذكروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنون الا لمن تبع دين نفس قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى مذران أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يا شاء والله واسع عليم والله واسع عليم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا الا لمن تبع نسكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤمن لا احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الهدى هداني ان لا احد مثل ما اوتيتم او يحاجو قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ والله ذو, وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِفَضْلِكَ يُؤْذِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَكُنْهُ بِدِينِكَ لَا يُؤْذِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِذْ تَأَمَّنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِذْ تَأَمَّنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إلا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يظلمون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 إليك ومنهم من إن تكمنه بدينار لا يؤديه إلي ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إلي إلا ما دم تعليه قائما ومنهم من مَن هُوَ بِدِينارٍ لَّا يُؤَدِّي إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَظْلِمُونَ ذَرِكَ إِنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَظْلِمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ التفتين بلا من اوفى بعهده واتقاه ان الله يحب المتقين بلا من اوفى بعهده واتقاه ان الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْيَهُدَ وَالْإِسلامَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ قُلٌّ هَؤُلاءِ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكَلَّمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنبُؤُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولا يذكيهم ولهم عذاب الأليم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إن الذين يشترون إِلَّا نَوَايَاهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا غِنَى أولئك, أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا كَلَامٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَرَأَيُوكَلمُهُمْ وَلَا, ولا يَنفُذُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَدَأَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ورأيهم هو الى يوم القيامه ورا يذكي ورهم نغول اين وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُنْكِرُونَ الْسِنَةَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُنْكِرُونَ أَرْسَنَتَهُ كِتَابٌ لَّتَحْسَبُونَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَهُمْ عَنِ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وما هو من أنز الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَرَوْنَ الْسِنَةَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَرَوْنَ الْسِنَةَ فَكَيْفَ تَهْدُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ورَأَىٰ أَحَدَهُمُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ إِنَّهُ مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَفَكَّرُونَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَظْلِمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن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 إِنَّ مِمَّا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يَّ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 لِشِي قُولُوا عِبَادَ أَمَّا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِينَ أَمَّا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لي ولكن كونوا ربانيين ولا كن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين وَمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَلَمْ تَكُونُوا تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ عَنِ النَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم أَوَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَسْتَخْدِمُوا الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ النَّبِيِّينَ أَوْ بَابًا أَوَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَسْتَخْدِمُوا الْمَلَائِكَةَ كَإِتَّخَذَ النَّبِيّونَ أَمْدَادًا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 أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه مَنْ جَاءَ فَمَرْسُولٌ فَصَدِّقْ كُلَّ مَا مَعَهُ فَلَتُؤْمِنَنَّ لَهُ وَلَتَنْصُرُنَّ أَو لَأَكْرَهْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي أَنَّ قُرِبْتُمْ وَأَفَزْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا, قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لَجَاءَكُمْ رَسُولٌ وَقَدْ بَكَّلَ مَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْلَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي أَنَّ قُرْبَتُمْ وَأَقْذْتُمْ مَا ذَلِكُمِ اصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 اتَّخَذُوا دِينَ اللَّهِ يَرْغُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا أَسْلَمَ مَنْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قُلْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ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 قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ مَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ مَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّ ان يربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون والذين لم يربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ كيف يهدي الله قوبا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ان الله لا يهدي القوم الظالمين كان يهدى الله قومًا كفروا بعد ايمانهم وشهيدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات الَّذِي يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَمَا هَدَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْوَائِلِينَ قُلَائكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لك جذء ام ان عليه لم نسمىه ولنا كذ ون ناس اجمعين أولئك جزاؤهم أن علىهم لعنة الله والملائكة وسائر الناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن علىهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون قال دينا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منضرون قال دينا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منضرون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 لعدوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضار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 كذالكي اولائك لهم عذاب قديم وما لهم من ناصرين اولائك لهم عذاب قديم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار كَمْ تَنَزَّيَ يُقْذَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ لِلْأَذَابِ وَلَوْ اتَّدَى أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أُولَئِكَ لهم عذاب سليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تُحِبُّون وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ ذٰلِكِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ ذٰلِكِ عَلِيمٌ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ سَيَعْلَمُهُ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ خَافِيَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ